قصة حياة أم كلسوم الموسيقار محمد عبد الوهاب قصة كمال الملاخ سيناريو واخراج سمير عبدالعظيم نخش يا سيدي في الموضوع اعرفك أولاً بنفسي والله أنا عارفك أنا شفتك قبل كده بس حضرك ناس يعني مش حضرتك برضو صديق فندي أحمد بالضبط كده طب ونسب. عارف بقى أنا جايلك لك ليه؟ أهي دي بقى اللي معرفهاش لا يعلموا الغيبة إلا الله أنا يا سيدي عارف كويس أوي متاعبكم مع المتعهدين مم. والله كل واحد بياخد نصيبه وبصراحة أم كلثوم بدأت تتعرف وتقطأت تقطأت؟ آه الجمهور عايزها وبدأ يطلبها الحمد لله رب العالمين وأنا بصفتي من أكبر المتعهدين الموجودين دلوقتي <تصفيق> جاي يعرض عليك عرض طيب جدا خير إن شاء الله أنا عايز أعمل معاكو كنتراتو مستمر <تصفيق> يعني ما تشتغلوش مع حد غيري طب وليه كده يا صديقه أفندي؟ الأسلوب ده هيخليني اعمل دعايه كويسه ومنظمه قوي ام كلثوم لان الدعايه مهمه جدا للفنان مم. خصوصا اللي في اول حياته عشان تكبر وترعرع ولما ام كلثوم تكبر انا كمان حكبر معاها وبدل ما هكسب قرش هكسب قرشين والله كلام معقول يا صديق افن أنا كنت بشتغل من زمان قوي في الإعلانات قبل ما أبقى متعاهد حفلات مم. وعندي فكرة كويسة قوي هعرف إزاي أعمل بروبوجندة للمكالسوم بس المهم إنها ما تشتغلش مع حد غير مم. والحفلات اللي هتعملها دي يعني هتبقى كل جمعة مثلاً لا أبداً مم. إحنا وظروفنا كل جمعة كل خمستاشر يوم كل شهر مم. نلف المدريات حسب التساهيل أوه. كويس وبيني وبينكم نسبه انتو تاخدوا حقكم اخد حق والله عداك العيد الكنتراتو في جيبه نقراه بند بند ونوقع على بركه الله شيخ ابراهيم على بركه الله أنت كويسة قوية المكلسومة اللي لدي الحمد لله يا خالد عم الشيخ أبو العيلة في النماء بعد ما خلصت الليلة مشي هو وقال إنه حيحصلنا على النقن طبعا عاد يا ما لك سفد كده سيبني مع اختك يا خالد لوحدين خير يا أب ما أقول لك سيبنا لوحدين أنا وختك يا خالد حاضر يا ايه إيه الحكاية يا با. حكايت ايه حكايتك انتي ايه حكايتك انتي انت بقيت دلوقتي بتنسي الكلام يا ولا ايه اه <تصفيق> بتنسي الكلام لا يا با. ما بنساشي ايه بتنسيش ازاي بقى ثلاث مرات وانت تيجي لحد كلمة الجمان وتقفي تقولي وصطفى ذا وتقفل اصلي ما قدرتش انطقها يا با. الله ما ليه يا بنتي هي الكلمه فيها حاجه يعني عيب لا يابا كلمه ملهاش معنى عندي حقول كلام ملوش معنى ازاي احس بكلمه مش فاهمها ازاي الله كلام ايه اللي بتقوليه دام كلسوم مش حقول كلام مش فاهمها ابدا يابا علشان اصور المعنى الحقيقي للكلمه <تصفيق> ومين بقى اللي قالك الكلام ده يا اختي دي الاصول يابا <تصفيق> الاصول القصود تنطي كلام ما تقوليهوش هو انا يعني لو قلته حد حيفهم حاجة صدقني يابا الكلمة اتحشت في بوقي لازم افهم الاول اه دي اول مرة يا مو كالسوب تقولي لابوكي حاجات غير اللي علمها لي ماهو ده علام الشيخ ابو العلا يابا اه انتا سمعت يا شيخ أبو العلا البنت المطربة الجديدة اللي سمعها مكلسوم اللي سمعتها دي بنت يا رامي سمعتها انت؟ ايوه سمعتها مم. ايه رأيك فيها؟ ايه رأيك انت فيها؟ اختم بصوابع العشرة انها بتشجيني وتسعدني سعادة مفيش بعد كده ده انت ما بيعجبكش العجب ام كلسوم حاجة تانية خالص يا رامي والاعلانات اللي انت عاملها دي يا صديقه فندي المهم انها تعجبك يا انسه ام كلثوم ايه رايك يابا والله حيله حيله قوي خالص ما حدش يقدر يقول عليها حاجه حغرق بيها مصر مم. الدعايه لها تاثير كبير قوي على الجمهور مم. والحمد لله الناس اللي عاشقين صوتك وحسك كل يوم في زياده الحمد لله يا عم صديق وحكتب هنا بقى تحت الإعلان ده الأنسة أم كلسوم على مسرح برينتانيا الخميس القادم كويس قوي ايه يا بابا بقى؟ في ايه يا بنتي؟ انا بقول يعني نجيب والدتي ونجيب شويه من البطانه بتوعنا وناخد شقه ونسيب اللوكنده دي. ايوه يا بابا والله فكره كويسه. الحاله مشيت معانا والحمد لله. نقعد بقى ونعيش. خلاص يا ولاد ما انتم متفقين على كده انا ما عنديش مانع. ان شاء الله الصبحيه اخد الشيخ ابو العلم معايا ونتمشى كده نختار لنا شقه من الشقق الفاضيه. وبعدين ابقى اسافر لحد البلد اجيب فاطمه ونيجي ونقعد في امان الله تلوة اوي الشقة دي يا بنتي عجبك يا اما اوي اوي يا امو كلسوم انما قولي لي يا بنتي في اي ام؟ احنا دلوقتي في حتة السيدة زينب ولا في حتة الحسين احنا قريبين من السيدة ومن الحسين يا اما الحتة دي اسمها عبدين والشارع اللي احنا فيه اسمه شارع قاولة والبيت نمر اثنين نمر اثنين؟ هي البيوت بالنمر هنا يا بنتي؟ <تصفيق> ايوة اما اليامة هي بيوت كتيره قوي هيعلموها من بعض ازاي غرب النمار <تصفيق> يا فيكي من عجائب يا مصر <تصفيق> جبتلي معك يا امه هديتي من البلد <تصفيق> هو انا انسىها ابدا الجبنة القريش والسريس عالكي نور قمي <متصفيق> بقى لي اكلي بس امان عليكي ياما ما تأكلش حد ابدا من جبنة القريش والسريس خليهم هم ياكلوا المحمر والمشمر انما اكلتي دي حدش يقرب لها ابدا الجبنة القريش والسريس لا يعلع عليهم ابدا ياما طب كلينك فرخة ولا حاجة لا ياما حكوا الاوام وقومة نام ساعتين علشان عندي ليلة فلاسباكية النهاردة بالسلامة يا بنتي يا سلام يا أولاد ايه مالك يا خالد بتقرا ايه طلعت حرب برده لا بقرا المنفلوطي يا ام كلثوم المنفلوطي كتاب اسمه العبارات وريني كده خدي بص فيه وهاتيه على طول طيب خالد نعم يا ام كلثوم ممكن بقى تخرج وتقفل علي الباب ليه بقى اصل عايز اقرا الكتاب ده الاخر اه طب مش لما اخلص هاني لا خلصنا الاول وبعدين الدهوله حاضر حاضر يا ام كلثوم امرك اروح اقعد انا بقى مع الشيخ عبد المجيد اقفل الباب بقى وراك يا اخي حاضر العبرات <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خدي خدي يا ام كلسون خدي الله اهدى كله اهدى كله خدي فلوسك يا ام كلثوم طب ما تاخدها انت يابا لا يا ام كلثوم انت اللي تاخدي فلوسك بنفسك لازم تتعودي يا بنتي انك تاخدي فلوسك وتعملي حسابك وتعرفي راسك من رجليكي كلام اهدى اللي بتقوله يابا امال انت دلوقتي يا بنتي دخلتي على الجواز قربتي على الجواز ولازم تحوشي لكرش ينفعولك في جوازه يا بس يابا سلام عليكم عليكم, عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته رحت للشيخ أبو العلا يا عم عبد المجيد ايو يا مكلسوم مالك الشيخ أبو العلا حصل له حاجة غدا سوما المعهد القومي للتغذية ونصيحة الدكتور حكيم الهندي اللي يقول عليه سلطان ما ميزمش يتاكل على أخوه حارة بعد الماكلة مسموح بها ومنساوش نشربوا معاه برشما مستمعين الكرام يتواصل الإرسال على موجاتنا العاملة ويبدأ من الان وحتى الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل بالنسبة إلى مستمعين في الشرق العربي على موجتين قصيرتين طول الأولى اربعة وعشرون مترا تسعة وتسعون بالمئة من المتر اي بذبذبة قدرها اثنى عشر الفا وخمسة كيلو هيرتز وطول الثانية تسعة عشر مترا واحد واربعون بالمئة من المتر اي بذبذبة قدرها خمسة عشر الفا اربعمائة وخمسون كيلو هيرتز كما يبدأ الارسال الان وحتى الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل على موجة متوسطة طولها 192 مترا أي بذبذبة قدرها 1566 كيلو هيرتز موجهة إلى شمال إفريقيا والشرق العربي من إذاعة الجمهورية التونسية نقدم إلى حضراتكم موجز أنباء الساعة الخامسة في إطار عنايته بأوضاع الجمعيات الرياضية استقبل رئيس العبدين بن علي صباح اليوم بقصر قرطاج على التوالي السيدين لسعد بوجبل رئيس جمعية النجم الرياضي بابن خلاد وكمال الباجي رئيس جمعية أولمبيك الكاف وجدد رئيس الدولة بهذه المناسبة دعمه للجمعيات الرياضية وأكد سيادته على الدور الموكول لها في اكتشاف المواهب لدى الشباب بكافة جهات الجمهورية في مختلف الرياضات ولسيما في الرياضات الفردية بما يسهم في النهوض بالرياضة التونسية على الصعيدين الجهوي والوطني ويعزز مكانتها في سائر التظاهرات الدولية <تصفيق> Show it me, I'll throw it